كتوبث. ثمانية. ثمانية. كيلو نيات. أوقات الساعة. أوقات الساعة إذا سمحت. إذا سمحت. بالإنكيلون. من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ بالإنكي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إنها الواحدة. إنها الواحدة. إنها الثانية. إنها الثانية. كيلون كولمي. إنها الثالثة. إنها الثالثة. كيلون إنها, إنها الرابعة. إنها الرابعة. كيلون إنها الخامسة. Innaha hänä viides. kuusi. hänä kuudes. Innä hänä kuudes. Innä hänä kuudes. Innä hänä kuudes. Innä hänä kuudes. Innä hänä Kello on yhdeksän. Innaha taasiaa. Innaha al Kello on kymmenen. Innaha al Innaha al ashira. Inna Inna Inna Inna Kello on yksitoista. Innaha al Innaha al Kello on إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشرة. الدقيقة فيها ستون ثانية. الدقيقة فيها ثانية. الساعة فيها ستون دقيقة. الساعة فيها ستون دقيقة اليوم في 24 اليوم فيه 24 وعشرون ساعة